ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون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 رَبنَا أَدَصَرنَا وَسَمِعْنَا فَْرجعن نَعمَل صَالِحًا إِ مُوقِنون وَلَشِكنَا لتيَلىَا كُ نَفْسٍه دهَا وَلا وَ حَقّ القَوْل مِني لا أَملًَا وَ حَقّ القَوْل مِن لَ أَملَ مِنَ الجَّةِ وَّا سِأَجمَعين.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 خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تَجافَ جوبُهُم عَنْ الْ المَضاجِع يَدَعونَ رَبَّهُم خَوْفَوا وَطَمَعوا وَمِماا رَزَقُناَاهُم وَمِماا رَزَقُناَاهُم يفِقُون فَلَا تَعلَمُ نَفْسَُّا أُقْفِيَ لَهُم مِن قُرََّةِ أَعْيُونٍ جَزَأَن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 نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ, الذي كنتم بِهِ تكذبون.